يقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمين وما تشاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب